يا سفير مشتاق لوني والاصاغ في رحله المشتاق لوني والاصاغ مصاعب ومتاعب وغرائب ومواجع في باء او فرا في رحله مستهاب كاو وي والاعصار في رحله مستهاب كاو وي والاعصار احزاننا كثيره فريده موجوده يوجد من آمن بالعين وشاب الدنيا كي يتعلم يوجد من آمن بالمال وخلف بعده من يتألم فعلينا أن نبحث دوما عن مجد يبقى مع الأيام المال لا يصنع مجدا المجد أن نفتع شيئا من أجل الضياب